يقول الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في كتابه فبح الباقي على ألفية العراقي الراجع من أنواع الإجازة الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز به الجهل بمن أجيز له كان يقول أجزت بعض الناس أو أجزت للأجهلة ولا يعين ولا يحدد ولا يصف وصا حاصرا او الجهل بما اجيز به كان يقول اجزت بعض مروياتي او الجهل بهما معا كان يقول اجزت بعض الناس بعض مرويات فاذا كان كل واحد منهما يعني لو اجاز او او ولو أجاز بمجهون فالإجازة لا تصح فمن باب أولى لو أجاز بمجهون فعدم الصحة فيهما من باب أولى وهذا معنى قوله أو الجهل بهما المفهوم بالأولى بل الصادق به كلامه يجعل القضية فيه مانعة بل الصادق به لجعل القضية فيه مانعة خلو قال وظيم جاله الآتي إشارة إليه فالأول كأجزت بعض الناس صحيح البخاري فهنا إجازة لمجهول في معين والثاني كأجزت فلانا ما هو اجازة معين في مجهور او بمجهول وكذا اذا سماء المجيش كتابا كان يقول اجزني روايه سنن ابي داود فيقول اجزته كتاب روايه السنن يعني دون ويكتفي بالالف واللام التي تدل على العهد فيكون هذا من باب العهد الذكري ففي هذه الحال يكون المجازده معينا ولا يكون الاجازه المجازده مجهولا لانه سبق ذكره وسمي مقرونا بالالف لام العهد الذي يدل على العهد الذكري ويحدد المجاز به ففي هذه الصوره لا يكون مجاز او اجازة مجهول ب مجهول تكون اجازة معلوم ب معلوم وكذا ان سما أي المجيز كتابا او طبعا الاداره جاءت في الشرح او جاءت في النظم فأن يقول والرابع الجهل بما أجيز له أو ما أجيز كأجزت أجفل بعض سماعات كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد هذا معنى قوله أو بالدرجة شخصا وقد تسمى به أي بالكتاب أو الشخص سواه كأجزت لك أن تروي عني كتاب السنن وفي مروياته عدة كتب يعرف كل منها بالشنن أو أجشت محمد بن خالجة الدمشق وثم جماعة يشاركونه في شنه ونشبه ففي هذه الحالة تكون أيضا الإجازة من بابه المجهول أيضا لم يتعين المطلوب ثم لما أي لم يتضح مراده أي المجيز فما دام لم يتضح مراد المجيز فالإجازة في هذه الحال تكون إجازة مجهولة أما إذا اتضحت بأن سماها أو عين الشخصة كأن يقول أجزت لمحمد ابن خلف ابن إبراهيم أو يقول محمد بن خلف بن إبراهيم الدمشقي أجزني فيقول أجزت محمد بن خلف الدمشقي فقد جاء ما يعينه ولذلك لا تعتبر الإجازة هنا مجهولة وإنما هي من باب إجازة المعلوم أي لما أي لم يتضح مراده أي المجيز من ذلك بقريمة فهو أي استعمال هذه الإجازة لا يصفه للجهل بالمراد بخلاف ما إذا طبح بقريمة كأن قيل له أجزت كتاب الشمني لعبيد داود فيقول أجزت لك رواية السمن أو قيل له أجزت لمحمد بن خالج بن علي بن محمود بن جمشق بحيث لا يلتبش يعني مع غيره فقال أجزت لمحمد بن خالج بن, بن فإنه يصح لأن الجواب ينزل على السؤال عنه أي فيكون معينا أما من الذي رواه بعدة روايات يعني الكتاب مروي بعدة روايات لكن من الراوي لهذه الروايات نحن هنا يهمنا أن هذا الشيخ يكون له طريق لرواية الكتاب أو يكون له سند لرواية الكتاب إما بالروايات المتعددة وإما برواية معينة إما بروايات متعددة وإما برواية معينة فإن أطلق وقال أجلتك رواية كتاب فلان وله عدة طرق فمعنى أنه أجاز له رواية هذا الكتاب بالطرق الإيش المتعددة لكن إن كان له طريق واحد من هذه الطرق فهو إنما يقصد طريقه لأنه كما هو معلوم أن الإجازة رواية مجملة رواية مجملة فهو يروي له الطريق التي تحمل منه ولا التفت إلى الطرق الأخرى ما دام ليس له رواية من خلالها أما الجماعه المشمون المعينون في الشدعاء او غيره هذه صوره يذكرها يقول لو ان جماعه من الطلاب كتبوا اسماءهم في طلب وقالوا له نريد أن تجيزنا وهو لا يعرف اعيانهم ولم يقرا ما في الكتاب او ما في الطلب او ما في الشدعه وقال اجشتكم هل تعتبر هذه من باب إجازة المجهول الولماء يقولوا لا هذه تعد من باب إجازة معين لأن هؤلاء قد حسرت أسماؤهم التي تدل على أعيانهم كونه هو لا يعرف أعيانهم ليس بشرط في صحة له الإجازة أما الجماعة المسمون المعينون في استدعائنا وغيره مع البيان لهم ولأنشابهم وشهرتهم بحيث يزول الكباش فلا يضر حينئذن الجهل من المجيز بالأعيان في صحة الإجازة كما لا يشترط معرفة المسمع, المسمع كما لا يشترط معرفة المسمع عين الشامع يعني يحدث ان شيخا ما يحدث في مسجد او في ويحضره عدد لا يلزم من صحة السماء ان يعرف الشيخ عين او اعيان السامعين بل انه ما دام قد حضروا وسمعوا عنده فلهم ان يروى عنه بالشماع هذا معنى قوله كما لا يشترط معرفة المشمعين عين الشامعين له قال وتنبغي الصحة إن جمع أي جمعهم بالإجازة من غير عد وتصفح لهم واحدا واحدا طبعا هذه العبارة مر معنا معرفة أو شرح معناها وهي لو أنهم قدموا له بيانا بأسماء من يطلب الإجازة فأجاز لهم دون أن يستعرض أشماءهم ودون أن يحدد عيانهم يقول فينبغي أن يلحق هذا بإجازة معين ولا ينبغي أن يقال إن هذا من إجازة المجهود هذا معنى قوله إن جملهم أي جمعهم بالإجازة من غير عد وتصفح لهم واحدا واحدا كما في شماع من شمع منه بهذا الوصف ثم قال والخامس من أنواع الإجازة التعليق في الإجازة والرواية يعني على مشيئة وإرادة المجاج قال ولم يفرده ابن الصلاح بنوع هذا النوع من الإجازة ابن الصلاح لم يذكره ولعله الحقه بغيره لكن لما كان نوعا خاصا ولما كان فيه حكم خاص خصه الحافظ العراقي بالذكر وذكره الشيخ زكريا تبعا التعليق في الإجازة والرواية يعني بمراد المجاج ولم يفرده ابن الصلاح بنوع بل أدخله في النوع قبله يعني جعله ضمن النوع الرابع لأن فيه جهالة وتعليقا قال وأفرده الناظم يعني الحافظ العراقي لأن الصورة الأخيرة منه لا جهل فيها كما سيأتي يعني الكلام على ذلك ثم تعليق الإجازة إما أن يكون بمن يشاؤها الذي أجازه يعني معلق بمعين قال أجزتك رواية كتاب كذا إيه شئت علق الإجازة على معين فهذه تلحق بالمعينات ولا تعتبر من الإجازة المجهونة قال وهذا النوع لم يفرده من الصلاح الحقه بالرابعة على اعتبار أنها إجازة مجهود لكن هو يقول ان هذا النوع يختلف عما قبله حيث ان هذا لا يعتبر من الجهاله بل يعتبر من الايه من المعيب خاصه الصوره الاخيره هذه الصوره التي مثلها بقوله يعني اجت ذكر روايه كتاب كذا ان شئت وقوله في كتاب كذا ان شئته اصبح معين معين او اجزتك مروياتي مرض تعتبر في معين لان مروياتي هي محصورة واضح اوضع لكن لو قال بعض مروياتي هنا تكون الجهالة قال كما سياتي ثم تعليق الاجازة هذا هذا التفصيل اما ان يكون بمن يشاؤها الذي اجازه الشيخ يعني بمشيئته المجاز له المبهم كقوله من شاء أن أجيز له فقد اجسس له او اجسس لمن يشاء او بما يشاءها او بمن يشاءها غير او بمن يشاءها غيره أي غير المجاز له حال كونه معينا بقوله من شاء فلان يعني اجسس روايتي لمن شاء فلان أن يجيزه فقد أجزته أو أجزت لمن يشاؤه فلان أو أجزت لمن شئت إجازته قال والصورة الأولى أكثر جهلا وهي قوله أجزت لمن يشاء أكثر جهلا من الثانية لأنها معلقة بمشيعة من لا يخصر والثانية يعني أقل جهالا. لأنها معلقة بمشيئة معين مع اشتراكه في جهالة المجاز له فأصبحت إجازة معين في غير معين وخرج بالمعين المبهم في الثانية كقوله أجسر من شاء بعض الناس أن أجيزه قال فهي باطلة قطعا لوجود الجهالة فيها من وجهين من وجهي قوله بعض الناس ومن وجه قوله لمن شاء حيث لا تنحصر قال وأجازل كل يعني كل هذه الإجازات الماضية الصور الماضية التي فيها المعين وغير المعين معا أبو يعلى قال وأجاز الكل أي الصورتين الشابقتين معن أبو يعلى محمد بن الحسير بن الفراء الإمام الحنبلي مع الإمام أبي الفضلي محمد بن عبيد الله بن عمروس قال بفتح أوله أي أجازة هذا النوع من الإجازة وقال يعني قال هذان الإمامان من احتج لهما يعني إن الإمامين أبو يعل الصراء وابن عمروس هذا النوع من الإجازة يعني الإجازة المعلقة وانتصر لهما بعض العلماء وعللوا لهما هذا الجواج قائلين وقال من له لهما كما أشار إليه بشرحه لأنه ينزل الجهل فيهما في ثاني الحال إذا أي حين يشاءها المعلق حين يشاؤها المعلق بمشيئته بمشيئته الإجازة أي إن هذه الإجازة وإن كانت صورتها أنها إجازة غير معين فلكن تتعين عندما يشاءها فكأنها بالمشيئة خرجت من دائرة الجهالة إلى دائرة التعين وهذا هو مبررهم في كونها جائزة وبكونها صحيحة لأن هذه الصورة ستنتهي في نهاية الأمر إلى كونها إجازة معينة هذا معنى قوله وقال من اختج لهما كما أشار إليه بشرحه لأنه ينجل الجهل فيهما في ثاني الحال إذ أي حين يشاؤها أي المعلق هي الإجازة قال ابن الصلاح والظاهر بطلانها فيهما أي في الصورتين كأنه لم يوافق الفراء لم يوافق الفراء ولم يوافق ابن عبور قال وقد أفتى بذلك أي به القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري لما شعله الخطيب عنها يعني أفتاه بعدم الجواج هذا الظاهر وعلّل بأنه إجازة لمجهول فهو كقوله أجزت لبعض الناس قال ابن الصلاح وقد يعلّل أيضا بما فيها من التعليق بالشرط لأنه قال إن شاء فلان قلت لكن قد وجدت الحافظة والقائل هنا قلت إلا هو الحافظ العراقي لكن قد وجدت الحافظ أبا بكر أحمد بن أبي خيثة متى ما هو كالثانية المبهمة أي كالصيغة الثانية ذي المجاج له فقط فإنه قال أجزت لأبي زكريا يحيى ابن مشلمة أن يروي عني ما حب من تاريخي الذي سنعه مني أبو محمد القاسم ابن الأصبر فهنا في الحقيقة الإجازة وإن كانت معلقة لكنها في معين وإجازة لمعين فهذه الصيغة لا تعتبر من الصيغ التي تلحق بإجازة غير المعين في غير المعين قال قد عجزت لأبي زكريا يحيى ابن مسلمة أن يروي عني ما أحب من تاريخ الذي سمعه مني أبو القاسم محمد بن الأصدر ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه مني وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه يعني أذنت لمن أحب من أصحابه فعلق الإذن بأصحابه رغبة هؤلاء الأصحاب وهؤلاء الأصحاب قد يكونون غير معينين فهنا تظهر الصورة والصيغاء كأنه أجازة معينا في أجازة غير معين في معين ولمن أحب من أصحابه فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا ولما فرغ من تعليق بكتابي هذا هذه الصورة التي ذكرها أبو بكر بن أبي خيزمة كأنه أجاز فيها إجازة غير المعين في معين معلقة بمحبة وبمشيئة هذا المعين الذي سمعه لكن على حسب ما ذكرنا في, الدرس الم... يعني في هذا الدرس في أول الدرس أن سيام هذا التعليق وتعيين المشيئة وتحديد المشيئة يخرج المسألة من دائرة غير المعين ويدخلها في دائرة, في دائرة المعين قال ولما فرغ من تعليق الإجازة بمشيئتها أخذ في تعليقها بمشيئة الرواية فقال وإن يقل أي الشيخ من شاء أن يروي عني أجزت له أن يروي عني قال قرب جوازه يعني كأنهم يرون أن هذه الصيغة أقرب للجواز من الصيغة الأولى قال وعبارة ابن الصلاح هو أولى بالجواز أي مما قبله عند مجيزه يعني عند من أجاز الصور الأولى فإنه يجيز هذه الصورة من باب أولى لأن قوله من شاء أن يروي عني أجزت له أن يروي عني فهو بتعليقي يعني كأن هذه ظاهرها أنها إجازة غير معين في معين لكن كما قلنا أنه متى تحددت الإرادة نقلته من دائرة غير المعين إلى دائرة له المعين ولهذا قال إن هذه الصيغة أقرب إلى الجواز من الصيغة الأولى قال من شاء أنه يروي عني أجلس له أن يروي عني قال قرب جوازه وعبارة ابن الصلاح هو أولى بالجواز أي مما قبله عند مجيزه من حيث إن مكتبى كل إجازة تفريض الرواية بها إلى ما شئت فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية الحال لا تعليقا في الحقيقة قال وأيده بتجويج البيع بقوله دعتك هذا بكذا إن شئت يعني يريد أن يقول هنا إن هذه الصيغة تخرج عن دائرة الجهالة إلى دائرة السعيم وقاشها على صيغة البيع حيث قول الإنشان لآخر بغتك إن شئت بكذا هذا إن قبل المشتري وقال قبلت أو اشتريته فالبيع ينفذ لأنه أصبح بيعا معلوما معينا وكذلك تصبح الإجازة بعد أن كانت ظاهرها الجهالة تصبح معينة قال وأيده بتجهيز البيع بقوله بعتك هذا بكذا مع القبول قال ورده الناظم بأن المبتاع معين والمجاز له هنا مبهم وقوله ورده الناظم أي الحافظ العراقي أبطل هذه الصيغة وقال بينها وبين الصيغة الأولى فرق والقياس فيه فارق يعني هنا قياس الإجازة المعلقة على البيع المعلق يقول فيه فرق لأن الإجازة جاءت مبهمة المجاج له مبهم وكونه يقبل الإجازة لا يعينه بخلاف البيع فإنه جاء معينا ولذلك لا يصحر هذا القياس قال له هنا مبهم قال نعم وجانه هنا أن يقول أجزت لك أن تروي عني شيء الرواية عني قال ابن الصلاح ونخوه بالنصد بكتب أي ونحو ما مر من التعليق لفظا البيت الذي ذكر في هذا إيش وإن يقول من شاء يروي قربا أو من شاء يروي قربا ونحوه ونحوه الأزي مجيزا كتبا يقول ونحوه أي بالنصب منصوب بكلمة كتبا والتقدير تقدير العبارة وكتب الأجلي نحوه ونحوه بالنصد بكتبه أي ونحو ما مر من التعليق لفظا بمشيئة الرواية الحافظ أبو الفتحي محمد بن الحسين الأجلي حالة كونه مجيزا كتبا بخطه فقال أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يرويه عني هذا كله في تعليق الإجازة والرواية مع إبهام المجاز له يعني هذا القول الذي تكلمنا فيه هو الذي نقل عن أهل العلم فمنهم من منعه ومنهم من أجازه أما مع تعيينه نحو أجسر فلان إن يريد أو يحب أو يشاء الإجازة أو الرواية عني حالف الأظهر الأقوى الجواج لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق لأن هنا هذه الصورة ليست يعني من أنواع التعليق التعليق بشرط الذي لا يراه البعض وكأن هذه الصيغة صيغة إجازة مبرمة ليست معلقة ولذلك قال فاعتمد أي هذا النوع ومن النوع الأول فقد رأيت الخلافة فيه فمنهم من ألحقه بالنوع الرابع ومنهم من ألحقه بالنوع النوع الخامس وعجازة قال والسادس من أنواع الإجازة الإذن إجازة المعظم تبع قال بالوقف بلغة ربيعة أي إما تبعا لموجود هذه الصورة سبق مرت معنا في كلام الشيخ العراقي وهي أن يقول أجزت لفلان ولأولاده فقد يكون الأولاد موجودين موجودين حال الإجازة وقد يكونون غير موجودين أجسر فلان ولأولاده الموجود منهم ومن سيولد فهل هذا النوع من الإجازة يصح أو لا كثير من أهل العلم يرى صحة ذلك على سبيل لأنه منح الإجازة لمن للمعدومين على سبيل التبعي لكن قالوا لو كانت الإجازة ممنوحة لهم اتداءا فإنها لا تصح لو قال أجزت لمن سيولد من أولاد فلان يقولون لا تصح لأنها إجازة لمعدوم والإجازة للمعدوم لا تصح اتداءا وإن صحت على سبيل إليه اتبع قالوا شأنها شأن الوصية للمعدوم فكما أن الوصية للمعدوم لا تصح كذلك الإجازة للمعدوم لا تصح قال النوع الشادس من أنواع الإجازة الإذن أي الإجازة المعدوم تبع بالوقف قال بلغة ربيع أي إما تبع لموجود فقوله أجست مروياتي لفلان أجست مروياتي لفلان لفلان قال لفلان بغير تنوين طبعا هذه القضية هنا ضبطها ضبطا عروضيا الضبط فيها يعني ضبط عروضي وهي قوله والشادس الإذن لمعدوم تبع فقوله أجست لفلان مع لفلان مع فالضرورة الشعرية جعلته يحرف التنوين مع أن التنوين هو الأولى بذكره قال بغير تنوين والبيت دخله الشكل وهذه أيضا علا من علا العروب وهو لا يدخل أي والأصل أن الشكل لا يدخل في الرجج يعني في هذا النوع من الوزن لكن هنا حدثه ومحله الشدلا قوله كاجست لفلان مع اولاده ونشله وعقبه حيث اتو ولو بعد حياه المجيذ والشاذ اذا لم معدوم ان تبى تقوله اجست لفلان مع لكن هو يقول كقوله اجست لفلان مع قال ولو بعد حياة المجيز أو أجزت لك, لك ولمن يولد لك أو غير تبع يعني إما أن يقول يذكر المعذومين على شبيل التبع أو أنه يذكرهم ابتداعا ولهذا قال أو غير تبع لأن خصص المجيز المعذوم به أي بالإذن ولم يعطفه على موجود فقوله أجزت لمن يولد لفلان وهو أي القسم الثاني هذا الذي خصص فيه ذكر المعدوم هي أي أضعف من الأول والأول أقرب إلى الجواز ولذا أجاز الأول خاصة الحافظ ابو بكر عبد الله بن ابي داوود السجستاني بل فعله وقال لمن شاله الاجازه اجس لك ولاولادك ولحبل الحبله لعن الذين لم يولد وابعد والوصيه على المعدوم حيث سبحان الله اذا عطف على موجود كان يقول اوقف هذا المال على فلان ولاولاده من بعده ولاولاد اولاده ولحبل الحبل لكن هل يجوز أن يقول أوقفت هذا العقار على من سيولد من أولاد فلان هذا الذي يقول لا يصح قال والوصية على المعدوم وهو مثلا أي شبه بالوقف والوصية على المعدوم حيث يصحان فيه إذا عطف على موجود فوقفت أو أوصيت فلان على أولادي الموجودين ومن يحدثه الله لي من الأولاد يعني فيكون الوقف صحيحا أو الوصية صحيحا ما داموا على شبيل اكتبع لكن القابية أبو الطيب ردت ما أي القسمين وقال لا يجوز لا على شبيل اكتبع ولا على شبيل الابتداء وهو الصحيح المعتمد لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجازي. فكما لا يصف الإخبار للمعدوم لا تصف الإجازة له وفارقت الإجازة الوقفة لأن المقصود منها اتصال السند ولا اتصال بين الموجود والمعدوم وكذا ردهما عير قسميني أبو نصر بن الصباق ولكن جاز كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبهيق السبقا يعني ولكن الخطيب البغدادي أجاز الإجازة للمعدوم هذا ما المراد من قوله ولكن جاز الإجازة للمعدومي مطلقا عن التقيد بأولهما عند الحافظ أبي بكر الخطيب قياسا على شحة الإجازة للموجود مع عدم اللقاء وبعد الدار وبه أي بالجواج مطلقا فالسبق أي الخطيبة من ابن عمروش مع أبي يعلى ابن الفراء الذين أجازوا الإجازة إجازة المجهول في المجهول قال أيضا هم أجازوا هذا النوع من الإجازة وهو إجازة الموجود للمعدوم وغيره أي وغير هؤلاء يعني كل من ابن عمروس وأبو يعلى الفراء وقد رأى الحكم على اشتواع في الوقف أي في صحته أي رأى صحته في القشمين معظم من تبع أبا حنيفة ومالكا معا أي فيلزمهم القول بها في الإجازة فيهما وقدمت الفرق بينهما إذن فالمشألة محل نزاع وخلاف بين الفقهاء لكن كأن الذي ما إليه الحافظ العراقي إلا هو عدم الإجازة ثم قال والسابع من أنواع الإجازة الإذن هو الإجازة من الشيخ لغير أهل وقتها الإذن بالإجازة لغير أهل وقتها مدلا الكافر ليس أهلا للإجازة لأنه ليس أهلا للرواية وهكذا إذا قلنا المجنون ليس أهلا للرواية فلو أجاز المجنون ولو أجاز الصغيرة ولو أجاز الكافرة هل تصف الإجازة ولا لا طبعا هو ذكر الحم وذكر الكافر والمجنون وكأنه لم يذكر في المجنون خلافه على اعتبار أن هذا عرب قد يزول فإذا زال صح له الرواية لأن أهل العلم عندما اشترطوا في التحمل لم يشترطوا سوى الإشناء هناك فرق بين التحمل وبين الأداء هنا الآن يتكلم على مسألة التحمل هل للإنسان أن يتحمل وهو غير أهل الجواب نعم لأن أباس في آن تحمل وهو كافر ومحمود بن الربيع قلنا ميزا فإن غير محمود بن الربيع روى بعد أن عقل ورواية عدد من صغار الصحابة ردوان الله عليهم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل العلماء روايتهم على اعتبار أنهم أدوها حال الأهلية وكذلك المجنون المجنون قد يسمع الكلام ويعطله وإن كان في حال جنون لكن إذا أدى حال العطل قبل منه فهنا يريد أن يقول ما الحكم لو أجاز انسان من ليس أهلا للإجازة طيب تصحى اجازته او لا قلت اما المجنون فما ذكر فيه خلاف وقال نقل الخلاف في الكافر ثم نقل عن بعض اهل العلم انه اجاز الكافر اجاز يهوديا وسجل اسمه وكتبه بالنيه طبقه المجادل له قال وهذا الصنيع من هو يدل على أن ذلك جائش وأما الحمل يقول ما سمعت العلماء تكلموا فيه لكن الحمل كما هو معدوم او هو موجود إن قلنا إنه بعد نفخ الروح موجود فيكون أيضا من مما ينبرش تحت إجازة المعين فإذا ما وجد أو ما ولد وكبر وصار أهلا له أن يرضي لأن العبرة في باب الإجازة إنما هي اتصال السمد بأي وسيلة من وسائل الابتصال ولذلك قال بها يعني بجواز هذا النوع من الإجازة بعض أهل العلم الذين لاحظوا هذا الأمر قال والشابع من أنواع الإجازة الإذن وعي الإجازة من الشيخ لغير أهل وقتها أي وقت الإجازة للأخذ عنه وللأداء يعني بعد أن يكون أهلا كافر أو فاشق أو مبتدع أو مجنون أو حمل أو طفل غير مميز, مميز تمييزا يصبح معه السماع قال وكافر وما بعده بدل من غير أهل يعني هذا من حيث الإعراء لأنه قال ولم أجد قال والسابع من أنواع الإجازة, الإذن أي الإذن الإجازة من الشيخي لغير أهل وقتها للأخذ عنه وللأداء كافر أو فاشق أو مبتدع أو مجنون أو حمل أو طفل غير مميز تمييزا يصح معه السماع قال وكافر وما بعدها بدل من الغير من غير أهلي وذا الأخير حي الإذن للطفل وهو مكتفر على التصريح به ابن الصلاحي مع أنه لم يفرده بنوع بل ذكره آخر النوع قبله رأى أي رآه صحيحا القابي أبو الطيب وفرق بينه وبين السماء بأن الإجازة أوسع فإنها تصف للغائب بخلاف السماء وكذا رآه الجمهور قال واحتج له الخطيب بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز الرواية للمجاج له والإباحة تصف للعاقل ولغيره قال ابن الصلاح وسأنه براء والطفل أهلا لتحمل هذا النوع الخاص ليؤدي به بعد أهليته ليؤدي به بعد أهليته خرصا على بقاء الإشناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل لا تصبح الإجازة له لعدم تمييزه وبه قال الشابعي ثم قال والإجازة للمجنون صحيحة كما له كلام الخطيب السابق قال النظم ولم أجد في كافر أي في الإجازة له نقلا مع تصريحه بصحة سماعه كما مر يعني في قصة أبي ستيان وغيره بلأ أي نعم فأنه أضرب عن الكلام الأول بحضرة الحافظ أبي الحجاك يوسف بن عبد الرحمن المجي صاحب كتاب تهديد الكمال وكتاب تحفة الأشراف قال المجي بكسر المين نسبة للمجة قرية بدمشت تترى أي متتابعا فعلى حيث أجاز أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن لمحمد بن عبد الشيد ابن الريان حال يهوديته يعني كتبه واجاز له في الشامعين جميع مروياته وكتب شمه في الطبقة قال وَأَقَرَّهُ المزي قال بحضرة الحافظ أبي الحجاج جوسف بن الرحمن المزي تترى أي حيث أجاز أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن لمحمد بن عبد الشيد بن الريان حال يهوديته في جملة الشامعين جميع مروياته وكتب اسمه في الطبقة وأقره المجزي يعني على ذلك خد يكون يعني الشورى التي